وَإِذْ قُلْنَا بِخُلُقٍ هَذِهِ الْقُرَىٰ تَمَسَّكُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ۖ مَّرَغًا وَادْخُلُوا الرِّبَاطَ فَانْسُبْ ذَلِكَ ۚ وَقُولُوا حِفْظٌ وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ما ايمن كان يا سقوم وان اذا قام نضرب بعصا الحيا فنج منه من اثنى عشرة عينا فانفجرت منه من اثنى عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كل من رزق الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين وإذ I ma